Alhamdulillah Rabbina wa And Köszönöm Yeah. when I knew ويطول فيها الكهتا كان رساد ما زوج بيها حيا فيها تسمى ما تلتبيها ويطوق فَكُنْ يَا وَلَدُ بِحُكْمٍ آتِنَا مَا نَرَى وَالْقُدْرَةَ كَمَا